إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويد يومئذ للمكذبين الذين هم في خوط يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يلَْهَا تَصِ أَ ل تَص سَو مالَْفُم إَّ ماَا تُجزَوونَ مَا فُ تُم تَعملون إَّ المُتَّثينَ فيداًاَّث وَنيون فَكِنَّ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزُوِّجْنَا بِحورِ النَّهْرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ الْحَقَّنَا بِهِمْ الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنَ الشَّيْطَانِ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَسْقِيَانِ فِيهَا وَلَا تَخْفِينِ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 أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ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 أَمْ لَهُ الْبَلَاءُ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمَّنْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِفُونَ وَإِن يَرَوْ قِطْعَةً مِنَ السَّمَاءِ تَاطِقًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ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 ان اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعين لا وسبح بقند ربك طينه تقوم ومن الليف سبح هو